بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فااقول ان درس اليوم ان شاء الله تعالى كما هو المعتاد قاصر على حصتين 200 فقط اما الحصه الاولى ففيها ذكر المبحث الاخير من مباحث شروط الولاية والإمارة ألو هو شرط العلم وأما الحصة الثانية في استكمال مباحث حديث علي رضي الله عنه في المز، ثم الانتقال المبحث الأخير أي المباحث الفقهية ثم الانتقال للمبحث الأخير في فوائد الحديث العامة وهذا مبحث طويل بل وأقول وطويل جدا ولعل هذه المباحث التي معنا اليوم يعني تبلغ ما بين ستين إلى سبعين فائدة متعلقة بهذا الحديث ومنها فوائد عقدية وحديثية رائعة إن شاء الله تعالى أقول الشرط الحادي عشر الشرط الحادي عشر الشرط العاشر من شروط الولاية ألا وهو شرط العلم قلت هذا مذهب الجمهور في اشتراط العلم لقول الله تبارك وتعالى في طالوت لقول الله تبارك وتعالى في طالوت ان الله اصطفاه عليكم ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم وزاده بسطا في العلم والجسم الايه قلت وفيها اكثر من وجه وفيها اكثر من وجه على اشتراطي العلم الاول النص الصريح من قوله وزاده بسطه في العلم وقد جعل الله سبحانه وتعالى وقد جعل الله سبحانه وتعالى ذلك سببا سببا من أسباب استحقاق طالوت الولاية والإمارة ثانيا دلالة الاقتران دلاله الاقتران من ان الله تعالى قرن العلم بالجسم بما دل على اشتراط احدهما باشتراط الثاني ثالثا ان الله تعالى قال ان الله اصطفاه فأظهر الله سبحانه وتعالى وجوه اصطفائه وجوه اصطفائه واستحقاقه بالمل بما بما بسط الله له في العلم رابعا رابعا قوله وزاده بستطا العلم والجسم أي أنه مبسوط له في العلم وقد سبق أن الزيادة على الأصل تأكيد على الأصل أن الزيادة على الأصل تأكيد على ماذا؟ على الأصل يعني لما قال له أجعل لك من صلاة الربع قال وإن زدت فخير فقول وإن زت هذا تأكيد على ماذا؟ على الربع. لأن قال له وإن زدت على ماذا؟ يعني على الربع. فإذا الزيادة تأكيد على ماذا؟ تأكيد على الأصل. فلما حسه على الزيادة على الربع دل ذلك على التأكيد على ماذا؟ على الربع. واضح. هذا رابعا واضح. قلت والدليل الثاني قول الله تعالى قول الله تعالى على لسان يوسف عليه الصلاه والسلام قال اجعلني على خزائن الارض قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وفي قوله عليم إشارة إلى وجه استحقاقه وزارة المال إشارة إلى وجه استحقاقه وزارة المال بما اتصف به من صفة العلم ويتأكد هذا ويتأكد هذا من أن الله تعالى قرن في هذه الآية صفة العلم بماذا؟ بصفة العدالة. وهذا مما يدل على تأكيد صفة العلم. قلت سالسا. وإن كان هذا في الولاية الصغرى، تأكد هذا في الولاية ماذا؟ الكبرى من باب أولى. اما الدليل الثالث فاثر عمر الشهير اثر عمر الشهير من استخلاف نافع بن الحارس ابن عبد الحارس من استخلاف نافع بن عبد الحارس الخزاعي من استخلاف نافع ابن عبد الحارس الخزاعي ابن أبي أبزي ابن أبي أبزي أو أبزي عاملا له على مك عاملا على مك فقال عمر استخلفت عليهم فقال عمر استخلفت استخلفت عليهم مولاء استخلفت عليهم مولى فقال انه انه قارئ لكتاب الله انه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فبين نافع وجه استحقاق ابن ابي ابزي فبين نافع وجه استحقاق ابن ابي ابزي الخلافه او الاماره بما كان متصفا به يعني من العلم بما كان متصفا به يعني من العلم بما دل وهذا الذي جعله يغض الطرف وهذا الذي يجعل أو يغض الطرف عن كونه ماذا مولا بما دل على تأكد صفة العلم أتأكد اشتراط صفة العلم تأكد اشتراط صفة العلم في حق الأمير فكيف إذا كان ذلك في الإمارة الصغرى فما بال الإمارة الكبرى الدليل الرابع قوله عليه الصلاه والسلام اذا اجتهد الحاكم قوله عليه الصلاه والسلام اذا اجتهد الحاكم فله اجران فاصاب فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد هذا الحديث فيه نكته من الادب ينبغي التفطن اليه انه قدم ماذا الاصابه اصابه الحاكم على خطئه ماذا في ذلك كأنه يرجو أن يصيب ماذا أن يصيب الحاكم ولا يخطئ وهذا خلافا لما عليه أقوام من تلمس ماذا العصرات وتمني الغلط فوالله إن من الناس من يجلس يستمع لأهل العلم هو يرجو ماذا ها يرجو الخطأ ويتمنى لهم العصر وأن يقع على ماذا وأن يقع على خطأ لهم وهذا سوء أدب بل لا لتجلس في المجلس وأنت ترجو أن يوفق ماذا المتكلم بل وتدعو له في نفسك أن يوفقه الله وأن يجري الحق على ماذا وهذه علامة الإخلاص والتجرد لمن لله عز وجل أنك ترجو الصواب سواء كان الصواب على لسانك انت ام على لسان زيد من الناس ام عمرو من الناس نعم ام عمرو من الناس وهذا والله للادب وللخلق الذي ينبغي ان يتمثل به المسلم واذكر في مره كان بيدي كتابا فاذا باحد الشباب قال ما هذا قلت كتاب فلان قال اعطيني اخذ ينظر قال انظر انظر ايه والله في دقيقه واحده في دقيقه واحده وان كان مصيبا فيما وجد من الخطا فانا لست انكر تمام انا لست انكر اننا نصوب الخطا ولكن الذي أنكره ان تلمس ماذا ان تلمس الخطا وان نطلب العذر وان نطلب ماذا العصر فإن من الناس والله من يكاد يجلس في المجالس وهو ماذا وهو يتمنى هذا وأمنيته تعظم فتكون طمعا بأن يتمنى أن يقف هو نفسه على ماذا على الخطأ فيكون خطأ من القائل ويكون هو المذا الذي يصوّر أو هو المصور فانتبه شوف قال اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا فأخطأ وإن أخطأ فله أجر واحد. قلت وفيه قوله اجتهد الحاكم ولا اجتهاد إلا عن ماذا إلا عن علم إلا عن علم بل لا اجتهاد إلا أن يبلغ في العلم مرتبة ومكان مما جعل بعض أهل العلم يشترط في الحاكم شرط ماذا؟ الاجتهاد للشرط العلم ذا يبلغ الحاكم مرتبة ماذا؟ مرتبة الاجتهاد وفي قوله الحاكم دلاله صريحه على اشتراط شرط العلم اما الدليل السائد قول عليه الصلاه والسلام القضاة ثلاثه قوله عليه الصلاه والسلام القضاة ثلاثه قاضيان في النار وخاضم في الجنه له هنا قدم باء النار لأنهم الكسر قدم النار من باب التحذير من منصب ماذا القضاء ولذا كم كان يفر من أهل العلم منهم فرارا منه فرارا وآخر الناس فرارا من منصب القضاء ومن شيخ ابن عفيمين رحمه الله بعد أن صدر القرار بتوليته القضاء فاستعفي منه بعد ماذا شفاعات وبعد وبعد الى اخره واضح هذا منصب خطير جدا فقال قاضيان في النار يعني ثلثاني في النار وثلث في الجنه فقال قاض عرف الحق وقضى بخلافه قاض عرف الحق وقضى بخلافه وقاض قضى للناس على ماذا على جهل على جهل واما الذي في الجنه هو الذي عارف الحق وقضى به قلت فإذا اشترى اخطاء في القاضي العلم والمعرفة والقضاء ضرب من ضروب الولايه الصغرى كان ذلك شرطا في الولايه الكبرى من باب اولى لان الولايه الكبرى تعظم على الصغرى في هذا المعنى قلت النظر الصحيح النظر الصحيح ولما كانت الخلافه موضوعه لسياسه الدين او سياسه الدنيا بالدين ولما كانت الخلافة موضوعه لسياسه الدنيا بالدين لم يكن لذلك سبيلا إلا بعلم الدين ومعرفته وما لا يتم الواجب إلا به هو واجب سامنا أن منصب الولاية هو منصب علمي ان منصب الولايه هو منصب علم وفقه بل ان كل ولايه لا تكون الا عن علم كما قال الله في ملك سليمان علمنا منطق الطيب وهذا باللزوم وهذا بدلالة اللزوم علم لما سوى ذلك من هذا من العلوم والمعارف فهذا الدليل سامي قلت تاسعا ولما سبق ذكر مشابهة منصب الولاية منصب الولاية لمنصب لمنصب النبوة بما بينهما من قواسم مشتركة ومن هذه القواسم المشتركة بينهم بينهما العلم قلت عاشرا قوله وزاده بسطه في العلم والجسم فيه معنى حسن وهو استحباب كونه ليس عالما وفقط وإنما استحباب كونه ينتهي إليه العلم ويزيد على غيره فيه لأن البسط فيها معنى الزيادة وفيها معنى السعة وفيها معنى الكسرة فلنتامل قلت وقد ذاب نفر من أهل العلم إلى اشتراط كون الإمام يبلغ رتبه الاجتهاد يعني في العلم وفاهم ذلك من قوله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم قلت غير أن هذا متجه غير أن هذا متجه بماذا؟ بأن شرط الاجتهاد عزيز ونادر في البشر وأنه لم يأتي نص صريح بشرط الاجتهاد إما لتعذره أو لتفاوت الناس أو لتفاوت الناس في حده وتحققه يعني فعلا لما نيجي نقول من هو المجتهد هنجد في المسألة إيه؟ واحد يقول مكتهد يحفظ القرآن بقراءاته مع عشرة ألاف حديث الآخر يقول لا المجتهد لا بد أن يكون عالما بالمذاهب الأربعة وبفي اختلافاتها بل يكون عالما بالمذاهب التسعة المهم لم نجد حدا لن نجد حد للاجتهاد يمكن تعليق المسألة إيه؟ عليه، وعليه فأنا أرى أن شرط الاجتهاد هو شرط زائف، وإنما شرط العلم هو الشرط المنصوص عليه شرعاً، وقد دلت الأدلة الشرعية على اشتراط العلم في من في الخليفة كما سبق نقلها، وبهذا ينتهي هذا المبحث اسمعوا لك. ينتهي هذا المبحث العاشر هو الذي هو في شروط الخلافة أو, شروط أو في شروط الواجب توفرها في الخليفة وينتهي مبحث الشروط لننتقل إلى باب في ذكر طرق نص بالإمام وهي ثلاثة طرق النص والاستخلاف والبيعة والاختيار والله المستعان هو هو نفس ما قلته علمنا منطق الطير بل هذا أقوى لماذا؟ لانه سليمان هنا قال علمنا منطق الطير يعني اعطاه الله علما ماذا؟ علما زائدا والظن بمن علم منطق الطير أن يعلم ما سوى ذلك من العلوم الشرعية وسليمان لما قال لهم هذا بين لهم وجه استحقاقه من الملك بين لهم وجه الصفاء الله تعالى لهم له بالملك لما خصه الله تعالى بالعلم بل وأعطاه من العلم قدرا عظيما كما قال علمنا بناد على الفاعلين الذي إذا تكلم بها مفرد أفادة التعظيم العبقري لا, سك لا شك في معنى العلم لما قال في عمر لم أجد أو لم أرى عبقريا يثري فرية والعبقري لا يكون إلا علما بارك الله فيه ولذا من إساءات عباس العقاد هذا إنه لما الف ما يسمى بالعبقريات عبقرية عمر عبقرية أبي بكر ما قال عبقرية عثمان قال عبقرية علي وأسمى كتابه في عثمان مقتل عثمان أو يوم الدار أو نحو ذلك ولم يطلق عليه مسمى ماذا العبقرية وأنا أقول عثمان عالم فقيه رغم أن في من العقاد فحسبك أنه الرجل الذي نزل فيه قول الله تعالى امن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما فهذا فيه معنى العلم لا شك طيب ناتي ان شاء الله تعالى نعم احسنت لان في في الحديث يحكم فيكم بكتاب الله وما يحكم بكتاب الله الا ان يكون عالما به صحيح